الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله واعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر شهادة لكم بصدقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في اولوهيته ومقام ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بالنعمه انزل اليه من ربه على اكمل وجه واتم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما اما عبادو ايها الناس فتقوا الله تعالى عباده الله انما خلقتم لعباده الله وحده لا شريك له وخلق الله لكم كميرا ما في الارض وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض وانعم عليكم نعم لا تحصى وبينا لكم الحق وبين الله الفاصل لتحذروا فاحذروا ايها المسلمون يا عباد الله احذروا اسباب سخط الله واعقابه وتوبوا الى الله عز وجل بالرجوع اما صيقه الى طاعته فاحذروا اسباب سخطه الى اسباب رضاه احذروا ما حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم انه والله الناصح الامين المبلغ المدين فلقد حذركم صلى الله عليه وسلم من امور فيها هلاككم لتحذروها وبينها لكم لتعلموها وجاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من امور اصبحتم اليوم واقعين فيها او في بعضها فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء دوله والامانه مغنما والزكاه مغنما وتعني لمال غير الدين واطاع الرجل امراته وعسى امه وابنا صديقه واقفا اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيله فاسقه وكان زعيم وكان زعيم القوم ارذلهم واكلن الرجل مخافه شره وظهرت القينات والمعاذف وشربت الخمور ولعن اخر هذه الامه اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وحصا ومسحا وقذف وآيات تتتابع كنظام انقطع سلكه فتتابع أخرجه الترمذي وهذا الحديث وان كان ضعيف السند لكن له شاهد من الحديث وشاهد من الواقع فإن الخصال المذكوره في هذا الحديث صارت في زماننا حقائق مشهوده ملموسه فاستمروا لتطبقوا الخصله الاولى اتخاذ الفي اتخاذ الفي دوله والفيء ما افاه الله على المؤمنين فاذا صرف عن اهله المستحقين له الى اخرين لا يستحقونه من اهل الشرف والجاه والغنى والقوه فقد اكتخر دولا قال الله عز وجل ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الحسلة الثانية اتخاذ الأمانة مغنما وهذه ذات معام كثيرة منها منها ان يكون المؤتمن في امانته التي ائتمن عليها فينكرها او يتصرف فيها كما يتصرف الغامم في غنيمته ومنها ان يتخذ الانسان ماله مغنما يغش ويكذب ويغدر عباد الله ويرى ان ما كسبه من ورائي ذلك غنيمه وهو في الحقيقه خساره وندامه يوم القيامه الخصله الثالثه اقتاد الزكاه مغرما فتجده انسان عندما يريد ان يؤدي الزكاه يؤديها كانها غرامه وضريبه خسرها لا يؤديها بطيب نفس واحتساب اجر وتعبد لله عز وجل وقيام بفريضه من فرائض الاسلام ولكن يؤديها بتثاق وكراهيه الا من شاء الله ولذلك تجد بعض الناس يطلب كل طريق يتمكن به من اسقاط الزكاه عنه ولو بتتبع رفث العلماء ومن اجل اتخاذ الزكاه مغرمه فيجد بعض الناس يبخل بها ويؤدي ما يؤتي منها اما بنقص واما بكراهه وهذا خلاف ما امر الله به ورسوله وربما يضعوها في غير موضعها يضعوها في قرابته لا لانهم مستحقون لها ولكن لانهم قرابه له اما الفصله الرابعه فان كان يتعلم العلوم الشرعيه لغير الدين يتعلم علوم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لغير الدين فلا يتعلمها تقربا الى الله ولا حفظا لشريعه الله ولا رفعا للجهل عن نفسه وعن عباد الله وانما يتعلمها لنيل المال والشهاده والجاه والرئاسه اما الخصله الخامسه والسادسه فامطيع الرجل امه فامطيع الرجل امراته ويعطى امه ويعصيها اذا امرته زوجته بشيء لبى جميع طلبها سريعا واذا امرته امه بشيء اعرض وتتاقل او اتى به ناقصا اما الخصله اما الخصله السابعه والثامنه فأمدنى الرجل صديقه ويقصي أباه تجده ملازما لصديقه يظهره على أسراره ويستشيره في أميره ويبين له كل ما في نفسه أما مع أبيه فمتباعد عنه كاتم عنه أسراره لا يأمث به جلوس عنده ولا ينبث بالتحدث معه ولا يخبره عما في نفسه وهذا موثوق بكثره والعله فيه قد تكون من الابناء احيانا وقد تكون من الاباء احيانا كان من الاباء من يكون عنده جفوه وغلظه ينظر الى اولاده بانتهان واحتقار وهذا مما يجعلهم ينفرون منه اما फसله التاسعه فهي ظهور الاسواق في المسابد حتى تصبح المساجد لا قيمه لها ولا احترام لها يزق الناس فيها ويصرخون كما يزقون ويصرخون في بيوتهم واسواقهم غير مبالين ببيوت الله التي بنيت لعبادته وذكره اما الخصلة العاشره فان يسود القبيله فاسقهن اي ان يكون الفاسق الاصيل لله ورسوله السيد قبيلته وذلك إما لظهور الفسق في القبيلة وكون الفسق ذا قيمة في نفوسهم فيكون السيد فيهم من بلغ غاية الفسق وإما لكون الدين لا أثر له في السيادة والقيادة والأثر كله للمال والجاه فصاحب المال والجاه هو السيد وإن كان تاسقا اما الخصلة ال11 فان يكون زعيم القوم ارذلهم والزعيم الرئيس وكان ينبغي على الرئيس ان يكون اعلى قومه دينا وخلقا ورجوله وشجامه ولكن الامور معكس فيكون ارذل فيكون هذا الرئيس ارذل القوم في هذه الامور اما الخصلة ال12 فان يكرم الرجل مخافه شره لا يكرم الرجل لانه اهل لاكرام لا يكرم الرجل لانه اهل للاكرام في دينه او خلقه او جاهه او احسانه الى الناس بل هو خال عن ذلك كله فليس اهلا للاكرام ولكنه رجل شرير ذو عدوان على عباد الله فيكرمونه خوفا من ان الخصلة الثالثة عشر فهي ظهور القينات والمعازف والقينات هن المغنيات والمعازف آلات له آلات لهو كلها العزف والطرب ولقد ظهرت القينات والمعازف في زمننا الحاضر ظهورا فاحشا ما ظهرت مثله قط فيما نعلم ظهورا مسموعا بالاذان ومشهودا بالعيان في كل وقت وفي كل مكان في البيت والسوق والدكان وفي وقت الصلاه ومع الاذان حتى صارت المعازف متعه كثير من الناس وممت وممتها انفسهم انصوا بما يصرفهم عن ذكر الله ونصوا ما خلقوا له من عباده الله وتعلقت قلوبهم بما اقيت الله وسيجدون والله سيجدون والله قد هذا الانس وحشه وبعد هذا التعلق انقطاعا وجوالا سوف يغادرون هذه الدنيا وهم متحسرون نادمين على ما امضوه في مثل هذه المعاصي ايها المسلمون عباد الله ان الاسم الحليم من الرجال لا يقف حيران امام هذا الانسياب الجارف الى آفاق اللهو والمعاصف وامام هذا التغير السريع في مجتمع قيمت في مجتمعنا يجلس واحد الرجل او امراه ليستمع الى صوت مغني او مغنيه او يشاهد صورته غير مبال بذلك غير مبال بمعصيه الله غير مبال غاير مبال بزوال الوقت وذهابه وان زوال الوقت وذهابه لاشد حسره ومدامه من زوال المال وذهابه ان الانسان اذا حضره الموت يتقول كما ذكر الله عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما ترك كل انها كلمه هي هو قائلها ومن ورائهم بارزق الى يوم يبعثون ان الحليمه ايها الناس ان الحليمه لا يقف حيرانا لا يدري اشيء ران على القلوب حتى التبس الامر عليها وغشيت طائرها ما يمنع الرؤيه فسارت لا ترى الحق وشكت في تحريم ذلك ام شيء اذاق القلوب فانصرفت عن الحق ما عين هذه وارتكبت المعصيه على بصيره هما امران افلاهما مر ايها المسلمون ان كل من عرف نصوص كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك في تحريم المعاصي حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنها بالدنا والحمر والحرير ففي صحيح البخاري عن ابي عامر او ابي مالك الاشعري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرا والمعازف ولو ان اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسارحه لهم يا اتري حين لحاجة يعني ياتيهم مرت فقيرا لحاجة فيقول ارجع الينا قدم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسك اخرين قردا وخنازير الى يوم القيامه اف بعد هذا الحديث يشك عاقل يعرف مذلولا اللغه العربيه ان ان المعازف حرام اتدرون ما الشرور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام يستحلون الشراء ان يستحلون الفروج وهو اتيانها بالدناء واما الحرير فهو حرام على الرجال واما الخمر فهو كل مسكر وهو حرام بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ولهذا قال العلماء من استحل تحريم الخمر وهو قد عاش بين المسلمين فانه كافر مرتد لانه مكذب للكتاب والسنه واجماع المسلمين وما علم بالضروره من الدين المعاذفه هي الرابعه لهذه الامور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون منا من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والقمر والمعاصف قال ابن القيم رحمه الله وهو احد تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله البارزين قال بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لالات اللهو والمعاصف ثم ساق الاحاديث الداله على ذلك وهي كثيره طاقتها في كتابه اغاثه اللهان وهو كتاب متداول من احد الرجوع اليه فليرجع اليه ايها المسلمون لقد كنا الى ثمن قريب منكر على كله وتكسر امام المساجد ذات صلاه الجمعه اثلاثا لها ومنع الانكسارها فثار الوضع الى ما كروا فلا ادري انزل وحي بحلها لمن يستحلها لمن يمارسها فلياتوا ببرهانهم ان كانوا صادقين ام انها التبعيه لاكثر الناس بلا رويه فقرا قول الله عز وجل اقراوه شئت وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ايتتبعون الا الضلال وانهم الا يخرصون فاللهم عفوا اللهم عفوا اللهم عفوا وغفرا وهدايه وصلاحا واصلاحا واستقامه على دينك وبعدا عما اعصيك يا رب العالمين اما الحفله الرابعه عشر فهي شرب الخلور وهي المذكرات من اي نوع كان قال النبي صلى الله عليه وسلم انصح القائلين من بني ادم وافصح العرب واعلمهم بما يقول قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر ولقد شربت الخمور وكثر شاربوها حتى صارت واقورها على اغماض حتى صارت في بعض بلاد المسلمين تباو اتباعوا علينا وتشرب بالاصوات كانما يشربون كانما يشربون الشراب الحلال الطيب وربما ربما تموها بغير اسمها خداا وتزيينا في النفوس حتى وصل بهم الحد والاستهتار بان سموا الشراب الروحي علا قاتلهم الله اين متعه للروح في شراب يسلبها عقلها ثم يرقب تلك الفكره هم وغم لا يزول الا بالعوده للشرب مره ثانيه وثالثه حتى يقضي على العقل والجسم والروح فاين الشراب الروحي قاتلهم الله ان لا يفكون الفصله الخامسه عشره ان يلعن اخرها بهم امه اولها يا له من وافر هذه الامه اولها الذين هم الطريق الطريق لنا الى دين الله وشرع الله فمن اين اتانا القران الا من طريقهم ومن اين اتتنا سنه نبينا الا من طريقهم ان انه ان خير هذه الامه اولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يذلونهم ثم الذين يذلونهم هذه الخصلة ان التي قال فيها في هذا الحديث ان يلعن اخر وهذه الامه اولها او قال ولعن اخر هذه الامه اولها فلا الا ان يكون بلفظه فيقول اللهم نلعن كذا وكذا وقد وجد من هذه الامه من يسوغ لا نافع على بعض السلف الصالح وانما ان يكون لان بمعنى بالقدح في السلف الصالح وذمهم وذم طريقتهم واعتقاد انها طريق الرجعيه لا تصلح لهذا العصر ولا ادري لماذا لا تصلح طريق السلف لهذا العصر ان السلف هم الذين ملكوا مشارق الارض ومغاربها هم الذين فتحوا هم الذين فتحوا ممالك كسرى وقيصر واستولت طريقه غير مهديه التي هدي بها الى استلى الصراط المستقيم وهدوا بها عباد الله استولت على القلوب ففتحتها قبل ان تفتح البلدان والله لو رجعنا الى ما كانوا عليه لكانت لباتت لنا الامم حاذرها وباديها في كل مكان فنسأل الله تعالى أن نعيد لهذه الأمة مجدها وكرامتها وعزها ونصرها بدين الله ولدين الله أيها المسلمون إن هذه ارتصال إذا حصلت هذه ارتصال الخمس عشرة إذا حصلت فإننا مهدبون بتلك العقوبة بِريحٍ عاصفةٍ حمراء تَهْلِكُ الرِّمالَ وتَدْمِرُ المَسَاكِنَ وبِزِلْزَلَةٍ تَصْدُّ الْأَرْضَ وتَشْدُّ الْعُمْرَانَ وبِقَضٍ فَتَغَيَّرُ بِهِ مَعَالِمُ الْأَرْضِ وتَجُولُ بِهِ جِبَالٌ عَنْ أَمَاكِنِهَا وبِنَفْثٍ يُمْسَخُ بِهِ الْإِنْسَانُ قِرَدًا وخَنَازِيرَ وبِقَذْفٍ بِحِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ وبايات اخرى من العقوبات من حروب وطاحنه وسيول كارثه وغير ذلك والله عز وجل يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي بالظالم حتى اذا اخذه لم يفلت وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إما أخذه وليه شديد قال لقم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الهليا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تجنبنا أستاب ثقبك وعقابك وأن تهد لنا من لدينك رحمة وان تغفر لنا ولوالدينا ومن جميع المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله احمده واشكره واثنيهه واصفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الناس فتقوا الله تعالى واعلموا ان ربكم حكيم عليم له الحكمه فيما قدره وله الحكمه فيما شرعه وقد حد لنا كل والا حدودا في شرائعنا وفائدنا ونوا احمد الله اشكره وكافئه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم اتق الله تعالى يعلم الامر ربك الحكيم العليم له الحكمة في ما قدره وله الحكمة في ما شرعه وقد حد لنا جل وعلا حدودا في سرائرنا وفائرنا ومواطننا وقال فلله جل ذكره تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وان ان مما حدده الله لنا في كتابه اشمالا وعلى رسال رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا انما اجد به لنا كذلك اوقات الصلوات الخمس قال الله عز وجل اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر اقيم الصلاه لدلوك الشمس وهي زوالها الى غسق الليل وهو منتصف الليل لان الغسق شده الظلمه وكانت هي شده الظلمه بنصف الليل فهذا الوقت من غزال الشمس وبه ينتصف النهار الى انكساف الليل كله اوقات للصلوات الاربع متواليه فالظهر اذا كره الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الا الظل الا الظل الذي ظلت عليه الشمس من زوال الشمس الى ان يقيل ظل الشيء مثله زائدا عن الظل الذي سالت عليه الشمس ويوقع اصل من ذلك الوقت الى ان تغرب الشمس وينكب وقت الظهيره الضويره الى غروبها في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك رحته من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب الى ما في الشفق الاحمر في المباديه يدخل يقلع الى منتصف الليل ومن منتصف الليل الى فيه الفجر ليس وقتا للقميره وانما هو وقت قيام الليل ثم يدخل وقت الفجر الى تبيين الفجر الى ان تطلع الشمس ومن طلوع الشمس الى غروبها ليس وقتا للقميره ولكنه وقت للنافله ان يصلي الانسان في الدحاره ركعهن او ما شاء الله هذه الاوقات التي اشار الله اليها في القران شيمالا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا يجب علينا ان نتقيد بها فمن صلى قبل الوقت فصلاته باطله لو قدر للحصان قبل ان يدخل الوقت فان صلاته باطله ولو كان معظمها في الوقت وكذلك لا يكيب لأحد أن يأخر الثلاث عن وقتها عن ذنب فإن أخرها عن وقتها عن ذنب فإنها لا تؤذل منه ولو سلاها عنها مرة أما من أخرها لعذل كالنسيان ومنون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة عن نصيها فلنسلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم تلاقى له تعالى وعقبوا الصلاة بذكري وإذا كانت الصلاة من يوقفه محجودة بحجود لا يجيب أن تتعجاها لا ثابقا ولا لاحقا فإلا على المؤذنين أن يراغوا هذه الأوقات ولا يحل لهم أن يؤذنوا قبل دخول الوقت فإن تعلم كان أبانهم باطلاً لانه ليس على الوجه الذي امر الله به ورسوله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه هل يؤذن لكم احد فقيد الاذان بحضور الصلاه ومن المعلوم ان الصلاه لا تحضر الا اذا دخل وقتها واريد فعلها وعلى هذا فان من اذن قبل الوقت يقول قد اذن اذانا ليس عليه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم ان في اذانه قبل الوقت ثم ان في اذانه قبل الوقت محيرا اذانا وذلك ان من سمعهم فانه سوف يخلب اذا كان ممن يصلون في البيت كالنساء والمرضى وحين ان يصلون قبل ان يدخل الوقت فياكل اسم صلاتهم قبل الوقت على هذا المعذر الذي غره ولقد كان الناس في هذه الايام كان منهم من يقدم الاذان قبل الوقت حتى اني سمعت ان بعض الناس في اطراف البلد يؤذنين لصلاة العصر في الساعة الثالثة إلا ثلثا ومعنى ذلك أنهم أذنوا قبل الوقت من ربع ساعة فما ظن هؤلاء إذا قام أحد بعد الأذان يتوضى بنحو خمس دقائق أو أقل ثم صلى بنحو سبع دقائق أو عشر فمعنى ذلك أنه أتم ثلاثا قبل أن يدفل الوقت وكلام ففي أذان الفجر ولهذا ارا ان ان المؤذنين يختارون التوقيت الجوالي لان التوقيت الجوالي ادق حيث ان الساعات لا تختلف فيه ان التوقيت الغروبي فان الساعات تختلف واكثر الناس يهملون ساعات ولا يدققونها والتوقيت الجوالي لا يوجد اختلاف فيه بل اذا حصل عندك شك فراجع التلفون فان التلفون يعطيك الساعه بالضبط اجرب 7 6 1 وحينئذ يخبرك بالساعه تماما حتى ضبط ساعتك عليها والتلقيط الان كما تعرفون موطون بالتلقيط الغروبي والشمسي ولا استذكي كلامي هذا ارغب التوقيت الزوالي اكثر من الغروبي ولكن اقول ان الانسان لا ينتقي له امور الواقع اذا لم يكن الواقع مخالفا لكتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اقاد الى مراقبته فالا فانا التوقيت به ولا في ما المؤذنين يقولوا اذق اما الشاهد التوقيت الغربي فانه يحتاج ان يلاحظها الانسان في كل يوم ارى في كل اسبوع على حسب تغير الوقت المهم ان نحضرها الى ما قبل من الاذان قبل الوقت لما يترتب على ذلك من مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الناس في الغرب بسبب بسبب اذانه والمسلم اذا تاخر في الاذان خمس خمس دقائق مثلا كان افضل مما لو تقدم كما قبل الاذان بدقيقه قبل الوقت بدقيقه واحده ان الانسان اذا تاخر في الاذان بنحو خمس دقائق مثلا كان افضل مما لو تقدم بالاذان قبل الوقت بدقيقه واحده اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المتبسمين بدينه المتمشين على سريته وأن يفتتنا بما يحب يا ربا أيها الناس أكثر من السلاة والسلام على نبيك المحمد صلى الله عليه وسلم فإن من سلى عليه مرة واحدة سلى الله عليه بها عشرا يأني قد كنت قبل قليل إن يقفل عصر يطير في الساعة إلا خمس جقائح ولكن هذا منذ مجة أما الآن فإنه في الساعة الثالثة إلا دقيقتين تقريبا والوقف يتغير ولكن التأويل بل عيدكم اللهم سل وسل مبارك على عدك يا نبيك محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهر يداتنا اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم ادخلنا في شفاعته اللهم اجمعنا به في جماة النعيم اللهم بارك عنك عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن اولاده ذوي الميادين وعن ذي كافه المهاجرين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم بنعمتك وكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تعز دينك في كل مكان اللهم اعز المسلمين في كل مكان وانصرهم على اعدوهم يا رب العالمين ربنا كلما نادينا واسرع بنا في امرنا واثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ويعيد مره واحده ويعيد مره ثانيه لاكرر انه يجب على المؤذنين ان يتحاذروا الوقت لان الامر ليس بالهي الامر صلاه هو احد اركان الاسلام بعد الشهادتين الامر ليس بالهي ان يصلي الانسان قبل الوقت واذا قلت ان المواقيت التوقيت الذي بين الوقت قد اختلف فان الاخذ بان احله اولى واحر يعني لو قلت انه في هذا التلقيط وقت وقت العصر مثلا في الساعه الثالثه الا خمس دقائق وفي توقيت اخر في الساعه الثالثه الا ثلاثه دقائق فان الاولى ان نبدا ما تبع الاخير لانه احوط وما كان احوط فهو اولى وفي الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما يريد عباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيطاء للقربة وينهى عن التحشار والميكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرين وعرفوا بأهد الله إذا عهدتم ولا تنقذوا العمان بعد توقيتها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلين يذكر الله العظيم الجميل يذكركم واشكروه على معنى وزدق ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصدق